إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصف الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا مثال المطلق إنسان قام ينخلص ضحاء صلاة ناكلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي لراكبة الفجر فنواها لراكبة الفجر نقول لا تصلح لراكبة الفجر لا تصلح لراكبة الفجر لماذا؟ لأنه انتقال من مطلق إلى معين. المعين لا بد أن كان من أوله. سنة الفجر من سنة الأحرام لفلا. والآن مثلا كبر الأحرام بغير نية الفجر. بغير نية سنة الفجر. قرات الفاتحة بغير نية سنة الفجر. إذا نقول هذه النية لا تؤثر. يعني بمعنى أنها لا ت... لا تفيدك. ولا تصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر. طيب من معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاه ذكر أنه لم يصلي الظهر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلىها ضيوف فقال الآن نويتها للظهر الظهر صحح الظهر ولا لا ما, ما تصح ليش لأنه معين إلى معين طيب صلاة العصر اللي كان ابتبأها تصح لما تصح لا تصح حيظا لأنه قطع. قطعها قطعها انتقاله إلى الظهر إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتبئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام طيب من معين إلى مطلق، ينتقل من معين إلى مطلق لا بد مثل إنسان شرع في صات الفريضة، شرع في صات الفريضة، ثم <تصفيق> <تصفيق> لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا. نواها فهل تصح الجواب نعم تصح إذا كان وقت متسعا صح إذا كان وقت متسعا ولم يفوّت الجماعة هذا شرطي هذا شرط الأول إذا كان وقت متسعا والثاني إذا لم يفوّت الجماعة فمثلا إذا كان في ثلاثة الجماعة لأن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع l6 الجماعة إذا كان وقت ضيق لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الأصلاف الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواه لكن الوقت سعى والجماعة قد فاتت وهو يصلم منفردا نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من وتنتهي وتذهب إلى وعدك ثم بعد ذلك تعود إلى فريضك فصار الانتقال من مطلق إلى معين ومن معين إلى معين ومن معين إلى مطلق من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق المطلق يبقى صحيحا من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعق الثاني كله يبقل من معين إلى مطلق يفقل لينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه إذا أنت إذا أنت